ان الصفا والمروة من شعائر الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن اجل بيت أو فلا يناح عليه أن يطوف فبهما وَمَن تَقَ غَنلَم فَإِنَّ اللهَّه شكِ الني